الذين جعلوا القران عيذين الذين جعلوا القران عيذين فوربك لناسالنهم اجمعين فوربك أجمعين عما كانوا يعملون مَا كُنْتَ يَعْمَلُ فَاصْدَعْ بِمَا تُنْهَى وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُنْهَى وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَتَرَى وَلا قَنَ عَلَم أنكَ يَضيقُ صَدَركَ بِمَا يَقُولون وَلَ قَنَ عَلَُ أنكَ يَضيقُ صَدركَ بِماَا يَقون فَسَّح بحَدِ رَّكَ وَكُم مَِ الساجدين فسَِّح بحدِ رَبّكَ وَكَُِ سَجِدْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ أَتَأْمُرُ اللَّهَ فلا بَبحانَهُ وَتَعَلَ عََّا يُشْكُون سُضَحانَهُ وَتَعَعََّا يُْشْكُون يُنَذزِلُ لِمَ لائِكَتَبِروحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَمََْ شَاءُ مِنْ, من عِبَابِهِ أن أنذروا ينذل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبابه أن أنذروا ان انذرو انه لا اله الا انا فتقون ان انذرو انه سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ قَ ۖ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ قَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ والأنعام خَلَقَهَا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا فَادِحٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَادِحٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ولكم فيها جمال حين تريثون وحين